Bismillah al-Rahman al-Rahim, hamigayfiqas. Käntligt Yuhu i Elke, och i alla Lävina, mina,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 يَضْبِطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْضِي إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ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 في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داعظة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب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 ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوُوا فِي الْأَرْضِ ولكن ينزل بقدر ما يشاء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 وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الرياح فيظلل رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور